فَلَبَذْناهُ بِالعَراءِ وَهُو سَقم وَأَبَتْناَا عَلَيْهِ شَجرَةَ مِ يَققين وَأَسَ اللهُ إلَ مِئَتِ أَلْلفٍ أَو يَزيدون فَأَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُم إلى حين.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 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَئِنْ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ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 وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ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 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِطَاطٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٌ وَعِجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ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 ما سمعنا بهذا في الملته الاخره ان هذا ان هذا الا اختلاف ا انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لم ما عذاب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 صيحه واحده ما لها الا صيحه واحده ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب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 وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ